فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه وداه الْآخِرَةُ خير للذين يتقون أَفَلَا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أَجْرَ المصلحين وَإِذْ نتقن الجبل فوقهم كَأَنَّهُ ظلة وظنوا أَنَّهُ واقع بهم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 وَإِن تدعوهم إِلَى الْهُدَى لَا يسمعوا وَتَرَاهُمْ ينظرون إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا من مِنَ الشَّيْطَانِ فاستعذ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدور والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون